سلام عليكم يا جماعة. سلام عليكم ازاك صبري. اي تا اي انتك صبري صبي قطع صبري. من اولها كده. من اولها كده. انا محمد صبري يا جماعة. اي تا اي انتك 31. اي بيزنس ديبرتمنت. ميكروسوفت دينامج ستريك. ان شاء الله النهاردة نتكلم عن اي تا اي بصفة بكل اقسامها. ساعد ما بتقدم لحد ان شاء الله ما تتخرج وهنتكلم عن سوفت وير انجينيرنج بصفه خاصه شويه عشان ده اكتر قسم في ساب ديبارتمنت زي يونكس وجافا والاي اس ام والاي بيزنس تمام ان شاء الله النهارده محمد عاشر هو اللي هيبقى مسؤول عن الهاندل بتاع الاسئله تمام وقولي عاشر اول سؤال عندك تمام صبري هو الاسئله بس بصفه عامه كلها تتكلم على اقسام وهنا في واحد الثالث الاول اللي هو الوزر محمد بيقول انا عايز اعرف مستقبل كل ثالث وازاي استعد عمل عامة ده في الجون. تكلم عن اي بس انت بس عشان بيقطعه طيب انا اعلي بس السم... hey, تمام كده يا باشا <تصفيق> <عشري> تمام كده تمام ماشي ايوه بص بص بص محمد اي تي اي فيها اكتر من قسم تمام اكبر واول قسم فيهم اللي هو السوفت وير انجينيرنج وده الواحده تحته ثمان اقسام زي يونكس زي اي اس ام انفورميشن سيكرت مانجمنت قسم اي قسم اي بزنس قسم جافا ديفلوبمنت قسم سوفت وير ديفلوبمنت على الدوت في قسم كيو اي وقسم اوبن سورس تمام التمان our... اقسام دولت كلهم انت بتتكلم فيهم ان في في في فيهم اقسام بيور ديفلوبمنت زي الجافا وفي اقسام بتتنوع ما بين الادميستريشن والديفلوبمنت والداتابيز زي اليونكس ففي اليونكس مثلا انت بتطلع يونكس administrator وممكن تطلع بيز administrator على الأوراكل وممكن تطلع developer على bhp وperd والobjective c okay. اوكي تاني حاجة هتلاقي عندك قسم زي QA QA ده مفيش في development خالص انت بس بتاخد الاساسيات بتاعت الdevelopment وبتاخد تيستينج tool بتتعامل عليها طيب بص يا محمد يا بس احنا معنا اثنين ثلاثة بس اللي هيسجله اوكي عشان بس نبتدي لو في حدا اقطعه صبري بص صبري ايه يا رشد انت خليك انت بس في موضوع الاسئلة وكده وانا انا مع الناس لو في حد فتح المايك او حد له او لو في حد بيعمل انه يستطر تلكورد احنا خليك في ففيه قسم اللي هو QA ده Quality Assurance ودولك الناس اللي بيتستو على الصفتوير بعد ما بيحصل لدفلوبمنت أو أسناء الدفلوبمنت بتاعه تمام؟ انت القسم ده ما بتكتبش فيه كود بيدك انت بسه بتتعلم البازكس بتاع الكود على java.net وعلى التولز التانية وبتاخد حاجة اسمها الباكج كده على بعضها اسمها تستنج تول بتبتدي تتدرب عليها عشان تعرف بعد كده في الشغل تتعامل معناس لو اتكلمنا على ترايج زي الاسم وده كان اول مرة يفتح في 1931 انتهيك 31 واسم هو اختصار الانفورميشن سوريج مانجمان وده بيور ادمنستراشن مفهوش ولا سطر كود اوكي وكانت الشركة اللي مسؤولة عنه في ايضاها شركة اسمها دي اي ام سي سكوير اي ام سي سكوير دي من الثلاثة فيندور الرئاسيين في الانفورميشن سوريج والسيرفرات والكلاود كومبيوتنج في العالم اوكي ده صوفتوير انجنيرينج كده من بره يعني انت لو حابب ديبلوب منت وحابب ديتا تكون ديتا دي بيز ادمنستريتر او حابب ان انت تكون يونيكس ادمنستريتر او تكون مستوى مانجمنت ادمنستريتر هتلاقي كل اللي انت عايزه ده موجود في صوفتوير انجنيرينج لو انت عاوز بقى تمشي ناحيه البزنس شويه عندك بيور تراك اسمه الاير بي الاي ار بي ده فيه اربع تراكات منهم 3 فانكشنال تراكس زي الاي ار بي اوراكل امبلمنتيشن والاي ار بي اس اي بي والاي ار بي اس اي بي ماتيريال مانجمنت تمام وعندنا كده تراك رابع جوه اي ار بي اسمه داتا وير هاوسنج وداتا بيز ادمنستريشن في التراك اللي هو الرابع بتاع داتا وير هاوسنج بيز ادمنستريشن انت بتشتغل بالتولز بتاعه التيرو داتا والتولز بتاعه اوراكل على الداتابيز ادمنستريشن والداتابيز وير هاوسنج وبتشتغل كمان على يونكس بس على خطير بتشغل ديفلوبمنت على البي ال سيكوال وبتشتغل ديفلوبمنت على على السيكوال بتاع تيرو داتا اوكي ده بالنسبه للاي ار لو انت راجل حابب بحطة البزنس شوية عايز تكتب كود لكوميرشال سايت وتعمل كوميرشال جيت ويز انت بتتكلم كده في قسم اي e بزنس وده قسم اللي انا كنت متخرج منه تمام والقسم ده بيبقى فيه اربع تراكات hey, في الاول الناس بتبقى اهدا مع بعض كده تمام اسابيع تاخد حاجات عامة في القسم زي e بزنس Fundamentals والانترنت ماركتينج والويب انتر اكشن دزاين وبتاخد فيه كمان C-Sharp و-ASB hey, وبعد كده بيبتدوا ينفصله وكل واحد بيروح تراك خاص به انا مثلا كنت في تراك اسمه ERB بس اللي هو خاص بناء وده بروركت زي وزي ورقل و-S-EP وفي تراك تاني اسمه Application Security Application Security وده التراك اللي مسؤول ان انت هاو تو سكير أبليكيشن تمام اثناء الديفلوبمنت بتاعك وفي تراك تاني اسمه يوزر انترفيس وده الناس اللي هم بيشتغلوا بيبقوا فيه ديزاينر على بيكتبوا كود وفي تراك وفي ناس في تراك رابع اللي هو شير بوينت ادمنستريتور او شير بوينت ديفلوبر ده سوفت وير انجينيرينج ده بصفه عامه كده لو في حد تهفل الوسط مني ممكن يعني يكتب كده هو عايز او مني فين انا معليش انا اندمكي شوية انا مش رمع لو في حد عنده صرف التعامل لصبري قاله ياريت يقوله بس عماما صبري بقيت توفي سؤاله على سريع كده في ناس بتسأل فغول لو محمد واد يقولك هو المعهد يقبل 1000 متقدم ولا كل الناس اصلا اللي تقدم في مصر بيقى مجموعه 1000 يعني كان كل فرع بياخد 1000 كل الناس اللي تقبل في كل الفروع مجموعهم 1000 واحد <تصفيق> كل الناس اللي تقبل في كل الفروع مجموعهم 1000 واحد بس السنة دي اللي هي انتك 31 طلعها 776 واحد تقريبا طبعا هي المفروض <تصفيق> الآي طآي السنة اللي فاتت كان ياخد ألف واحد بس هم لهم له لفل معين من التفاقات بياخدوها يعني ما ينفعش مثلا المقبولين هم عايزين مثلا يقولوا ان المقبولين في آي ما مايقعش مثلا مجموعهم في الاختبارات والإنتر عن عام خمسة وتمانين من مية تمام فافرد هو عايز ألف تمام الألف دول جابوا الخمسة وتمانين في المية أوكي فافرد عنده من الألف اللي هو خدهم ناس جايبين أهل من الخمسة وتمانين في المية دول بيبتدي ياخد بس الإجابة الدرجة ويأكسكلود الشواية اللي في الآخر يعني هو السنة اللي فاتت في حد جوه المعهد قال لنا هم كانوا السنة اللي فاتت السنة دي عايزين ألف بس هم لهم له ليفل معين ما يقدروش ينزلوا عنه انه كل اللي بيدخلوا يبقى في المعهد يبقوا بعيدين مثلا سي 85% في الاختبارات والانتروفيوهات فلو لا حد جايب أقل من 85 فلنية ما عندوش مشكلة إن هو يسيبه هو أهم حاجة لل... اللي يبقوا تقابله كلهم بيبقوا بعيدين الرنج اللي هم يحطينه والرنج ده بيخلف من سامل التانية والألف دول يبقوا على مستوى كل الفروع سواء كان القاهرة أو المنصورة أو اسكندرية أو أسوء تمام يا صبري هاي. طب برضو صبري في ناس بتسأل عن تراك معين بس هنخلي في آخر عشان هو مش موضوعنا اول نهاردة بس في حد لو هو بيقول انا عايز اقدم يونكس انا عندي خلفيه كويسه عن اليونكس وعن لينكس فالموضوع ده هيساعدني في الانترفيو وايه الاسئله اللي ممكن هتسالها في القسم ده اهو بص يا رشا أشور انا شيء اكتر انا ما دخلتش يعني انا ما دخلتش قوي في اليونكس بس لو بتتكلم عن قسم يونكس انت في الانترفيو ما بتبقاش انت عارف اه... انت رايح فين في سوفت وير انجينيرنج انت بتبقى كاتب سوفت وير انجينيرنج كرغبه فبتسئل في اي حاجه ريليتد بسوفت وير انجينيرنج تمام يعني زي مثلا هيقول لك انت عايز تخش القسم ده انت هتقول مثلا عشان يونكس هيبتدي يدور معك على ويسألك ويسالك انت تعرف ايه في يونكس قلت كله اعرف كذا كذا كذا هيبتدي يسألك فيه وما داخل ده يونكس اساسي يبقى هتسئل <تصفيق> مثلا <تصفيق> في حاجه زي السي والobject oriented تمام وممكن تتسير الdatاباز ده الناس صحابي اللي كانوا مقدمين السنة اللي فاتت على software engineering وقالوا انهم يعرفوا يونكس. تمام فانت مش مطالب منك ان انت تبقى عارف كل الحالات اللي جوا الكورسلس بتاع يونكس. انت مطالب منك تبقى عارف البيزيكس بس يعني ما تقولش انا عارف يونكس يجي يقولك مثلا الامر ده بيعمل ايه تقوله لا ما عرفش يعني هو لو سألك هيسألك في حاجات بيزيكس قوي يعرف يعرف منك اذا كنت بتقوله له اعرف بجد ولا بتقوله له كده اعرف وخلاص ماشي السؤال اللي بعده ماشي صبري زبريه في اللي هو فايتر فايتر بيسأل ايه مجالات الشغل في تراك الاوبن سورس مجالات الشغل في تراك الاوبن سورس كتير قوي انت ممكن هقولك تطلع تطلع بي اتش بي ديفلوبر تمام، ممكن تطلع linux او yunix administrator بس مش هتبقى زي اللي خارج من تراك اليونيكس لان اليونيكس يعني يونكس يونيكس وداتابيز وديفولوبمنت uh, كتير تمام فانت في open source ترك ده انت ميلي انت بتركز ان انت زي تعمل ديفولوبمنت على ال open source technologies زي البرل والبيسون والروبي uh, وبتاخد جافا بس بسيط وبتاخد ادمنستريشن على لينكس اوبونتو ويونكس سولاريس فانت بتطلع منه بيبقى مديك كذا كارير ممكن تشتغل فيه ممكن تطلع بي اتش بي ديفلوبر او ممكن تطلع لينكس او يونكس ادمنستريتور وممكن تطلع ديتا بيز على ماي سيكول هي دي التراكات اللي, yeah, اللي الناس بتوع اوبن سورس ممكن يشتغلوا فيها طب تمام ماشي يا صاحبي معانا لو في حد عنده اسئله عن اليونكس والاوبن سورس والجافا احنا معانا برضو من السنة اللي فاتت تحمل اللي هو امك هو بس شوية كده وهيبقى معانا حد عنده في فيهم ولا حاجة يبعتلي ولو حد سالني في سأل فيهم انا بس هخليه للاخر شوية عشان امك يعني امك اصلا مخلص انتيك جافا مخلص, مخلص بين جافا صح صح اصبرني وانا ما بس هيفضل هو هينزل معانا كمان شوية الراجل ده عايز انا فيهم هو يبعثه لي وان شاء الله هنقف عليه ماشي يا صبري طيب في ناس بتسال يا صبري اللي هو برضو فايتر بيقول قسم الامبيدت كمان بيقول قسم الامبيدت بيقبل خريجين حساباتهم معلومات ولا لا قسم الامبيدت بيقبل خريجين حساباتهم معلومات ولا لا آه، آه مش عارف بس تقريبا بيقبل <trimming> بس حط دي احنا ممكن نتعرف منها نتأكد منها في السيشن اللي هتبقى معمولة على الامبيدد النهاردة يا جماعة بس إحنا هنتكلم عن أي طقائج بصفة عامة بكل أقسام و بصفة عامة طيب صبري أمس إن وعام قسم صفت لو ممكن okay. أم... هو هو قسم الامبيدد ستم يا جماعة بيقبل لخارجين هندسة ممكن تكون هندسة إلكترونيك أو هندسة اللي هي سلوات أو هندسة حسبات العلمات هندسة عنوم الحاسب تهام؟ فقسم قسم بيقبل هندسة بس ديت شرط من يعني وفي بعض الأقسام التانية برضو بيقابل هندسة زي الميكاترونيز والإمبيدد والنتورك والسيكورتي بيركز قوي عن الناس اللي خلصوا هندسة ماشي جمع؟ ماشي بش يا ماشي يا صبري هو في سؤال برضو هو انا مش عارف اقرى اسم العضو بس او هو لك <تصفيق> هو بتقول انا عايز ادخل تراك خاص بالجيم برغرامنج. فتدخل اي تراك بالضبط والنفرد تكون عارفه ايه علشان تدخل انتراكيون الطمينة تقدر تجاهز فيها نفسها قبل انتراكيون مبدئيا تراك الجيمنج كبير تراك هو موجود في صفت وير دولوبمنت وموجود آه بتدريس الاول حوالي 8 او 9 سابيع حاجات عامة مع, مع بايد زمالك في صفت وير دولوبمنت تمام وبعد كده موجود <تصفيق> <بتوحيد تصفيق> بتروحي تختاري التراك اللي انت عايزاه سواء كان جيم ديفلوبمنت وموبايل او بزنس انتيليجنس او بروفيشنال تراك في تراك الجيمينج فيها على ال... بتاع ال اكس تعملي موبايل ابلكيشن على الويندوز تمام تعرفي المفروض تعرفي فيه ايه مش انا اللي ارد عليك هي هيبقى ايمان موجودة ان شاء الله يوم السبت هترد يوم البامعة سوري اللي هو بكرة هترد على الاستفسارات الخاصة بقسم software development وإيه اللي المفروض تبقى عرفاه انت داخل الانترفيو بس عموما لو انت ما عندكش بجرة وانت من هندسة او حسابات ومعلومات انت مش مطلوب منك ان انت تعرفي إلا حاجات البيزيكس بتاعته الobject oriented وحاجات البروجرامينج وليه داخل قسم ده بزيء بس كده ممكن سؤال لغا مش يا صبري هو احنا معنا برضو ملك نور بتسأل انها عايزة تعرف كل المعلومات اللي تدارها تقولها يعني عن تراك البيوينفرماتيكس تراك البيوينفرماتيكس البيو تراك البيوينفرماتيكس للأسف هو اتلقى اللي نفات لان ما كانش فيه فاند كفاية منه او زي ما تقولي كده مفيش اوبروتيونتس كانت موجودة في السوق فأريدت قاي فكر ان هو يدخل وزارة الفيخ صحة معاه التفاند بس حصلت مشاكل فالتراك ده اتقفل والناس اللي كانت قريدي مقبولة فيه معظمهم راهوا على صفت وير انجينيرين انا اعرف اكتر من حد زيدالة فانهم قد يمين اتراك ده والتراك ده لغى الاسباد مش معروفة اتحولوا على صفت وير انجينيرين كرغبة كانوا هم كدامهم اوكي لك الاتراك ده مكانش موجود السنة اللي فاتت وكان موجود السنة اللي قبلها تمام تمام كده صبري ولا ايه تمام كده يا باشا خلاص ماشي يا باشا لا طيب. طيب, سوري علي. طيب, طيب سوري على ايه احنا بالسوري ان هو مش موجود لا لا عادي ان شاء الله خير يعني السنة دي لو حد ان انت تقدمي هو وير engineering هو ده تقريبا هو و e -Learning. ومالتي ميديا هم دولة الأقسام اللي بتاخد ناس ما <تصفيق> عندهاش جراوند في الكمبيوتر أو الهندسة التراك ده في كذا في 8 أقسام زي ما نتكلمت في الأول 8 أقسام ممكن تلاقي فيهم أي حاجة الترستنج بالنسبة لك و... وتقرر النتو تدخليها الاثنين اللي كانوا معا صيدارة عن يعني أنا شفتهم في حد فيهم دخل open source وده هيكون معانا موجود يوم يعني هيكون موجود معانا يوم السبت وفي حق فيهم دخل اي ار بي فانت بتدخلي software engineering أو اول كده بتشوف بيقول راحه فين وتبتدي تطلعي اذا كنت انت عايزه مثلا ام ار بي او يونكس او ادمنستريشن او ديفلوبمنت او, أو حاجات في الديفلوبمنت بتاعه الاوبن سورس على حسب ما انت عايزه اللي بعد ثاني يا طيب يا طيب احنا دلوقتي بنفي محمد علي محمد علي عايز يعرف لما لما بيحصل تقديم للاي تو اي وكده بقى ايه الفتره ما بين الانترفيو والتكنيكال والفترة ما بين الاي تو والانجليش يعني كريم يوم كده عملية تقديم بتاخد كام يوم كده من أول ما اروح اقدم ورقه مثلا بيحصل ايه يا ريت تصبري بقى انت عشان لو في برضه اسئله هتقام متعلقه بالنقط دوت تدي مثلا تقول يعني تحكي من اول ما الاعلان هينزل أنا مثلا بقدم ايه وبحتاج وباخد وضغط كام يوم كده يعني عشان برضو يبقى الاجابه شامله لو حد قال تمام ماشي اوكي بالنسبه للتقديم يا أنت انت عن طريق الويب سايت بتاعهم تمام بيبقى بالفايصل اللي يفصل ما بين الناس الناس كلها بيبقى الرقم القومي تمام كحاجه ريكويرد في الابلكيشن تمام بتختار كليتك بتبتدي تحط الرغبات اللي أنت عايزها ما بين ثلاث رغبات اوكي بعد كده بينزل لك ميعاد المفروض أنت تمتحن أنت آه وبتروح آه تقدم آه تقدم ورقك تمام وبعد كده لك مكان معادل الامتحان على حسب المكان اللي انت روح تقدمت فيه زي لو انت مقدم في القاهرة آه تمام آه قدمت الورق بتاعك في القاهرة بيبدوك كده ورق بعد ما بتقدم الورق ده هتيجي تمتحن امتى والساعة كان والامتحان كله الانجلش والاي كيو بيبقى فيهم واحد وبيبقى كمبيوتر بيست مفيش بيبر يعني تمام بعد كده لو حصل لك ان انت بيئة باس في, في الامتحان بعد كده بينزلك على الاتوانت بتاعك على الصياد بتاعهم مع عاد الانترفيو بتاعك والانترفيو ما بيبقاش فيه فصل بين الاتشقار والتكنيكال الاثنين اتنين بيبقوا فيهم واحد بتخدش غالبا الاتشقار اجل التكنيكال او العكس لو انت كاتب التلات رجالات بتوعك على قسم واحد يعني لسه لو أنت كتبت ثلاثة رغبات بدو عاد Software Engineering بالقاهرة Software Engineering بال Mansoura Software Engineering في صندريه أنت بخش interview واحدة تمام HR و interview واحدة technical لأن الت ثلاثة كلهم كلهم Software Engineering وبعد كده لو اتقبل اه بيبتدي ينساوق على حسب الرغبة الأولى أو الرغبة الثانية أو الرغبة الثالثة أيوم أقرب ليك يعني تمام لو حد مقدم كذا رغبة زي لو قلنا مسلا حد مالوش علاقة خالص بالهندسة والكمبيوتر وحب يقدم software engineering رغبة أولى e-learning رغبة تانية multimedia رغبة تالتة بيبتدي يعمل interview واحدة في الـ HR وثلاث interviewات واحدة في software engineering واحدة في e-learning واحدة في المultimedia لو حد مقدم مثلا في المنصورة رأوه راح انتحن في المنصورة وكان كاتب بتلات رغبات مثلا software engineering و e-learning و multimedia إيلا هيحصله هيعمل بس الانترفيو بتاعة HR وسوفت وير engineering في المنصورة وهيقولولو روح القاهرة اعمل الانترفيو بتاعة e-learning و multimedia في القاهرة أو اسكندرية على حسب الرغبة بتاعتك لأن e-learning موجود رس في القاهرة ملتي ميديا موجودة في اسكندرية والقاهرة فانت الملتي ميديا والإي لرننج يعني تبقى من حسابك لو انت روح في فرع غير القاهرة هم هيعملوا معاك انترفيو في الحاجة اللي هي هيقفلة عندهم والانترفيو الباقية هيقول لك تروح القاهرة أو اسكندرية على حسب. بعد كده باشا النتيجة بقى إذا إن كان انت ان شاء الله قبلت أو قدر الله لا بتبان كلها مراها السؤالي هل تعبوا عليك ثانيا صبري الساد طيب هو في محمد بيسأل بيقول هل الفرق اصلا ما بين كل تراك يعني ايه فرق ما بين تراك مثلا كسوفت وير و وي e ليرنج و ملتميديا فرق <تصفيق> الجالة عني يا صبري بص يا رجا تراك سوفت وير انجينيرين بزي ما اتكلمت في الاول هي رغبة ما نقدرش نسميها تراك لانك انت في الشهادة في الاخر ما بينك تبلكش انت خريج رديك سوفت وير انجينيرين هو الصوفتوري انجينيرينج بيبقى فيه جواه ثمان اقسام تمام؟ الطلبه كلها تدرس اول ثلاث شهور مع بعض اللي هو الفونديشن موديول وبعد كده في نهاية الفونديشن موديول كل واحد بيبتدي يكتب رغباته في الثمان اقسام دول تبقى زي عملية تنسيق تانية جواه الاي طوال تمام؟ انت لو حابب ان انت تشتغل على اوبريتنج سيستم او حابب ان انت تشتغل ادمنستريشن على داتابيز او حابب ان انت تكتب كود او حابب ان انت تتعامل مع ال information storage devices والادمنستريشن بتاعها كل الكلام ده كله هتلاقيه جوه سوفت وير انجينيرنج هو اكبر اكبر اكبر رغبه زي ما قلت فيها اقسام بتبتدي انت بقى بتشوف ميولك في الثلاث شهور الاولانيين دول في ناس ممكن بتبقى داخله عامله حسابها ان هي عايزه تاخد دوت نت تلاقي الجواب أحسن خلاص بيروح ما بينه وبين نفسه كده مغير الرغبة ويقولك لا أنا بدل ما هكتب جوابا دوت نت رغبة ولا أنا هكتبها رغبة هكتب جوابا رغبة أولى ودوت نت رغبة أخرى في ناس بتبقى داخلها حب الـ Adminstration أو الـ Unix. يخش يلاقي الـ Unix مثلاً مش هيبقى ممتع بالنسباله له يبتدى هو يروح يشفت على حاجة تانية يبقى Data اور و Data Base و تمام؟ حد حابب البيزنس فبيبتدي يشوف ال-ERB او قسم ال-E-Business تمام يعني مثلا حد انا واحد كنت بجارة تمام ماليش اي علاقة بالكمبيوتر قبل كده فكنت داخل عامل حسابي على حاجة من من الاثنين ا-E-Business او او ERB تمام فانت اللي بتحدد انت عايز ايه بالزبط تمام وكل التركات انا ستال بقولها كل التريكات في اي تي اي مفيش فيهم تريك وحش او تريك احلى من الثاني كلهم بيبقوا ليهم شغل بره ومطلوبين بره وتاكد من حاجه واحده بس ان اي تي ار ما بيعملش كوز ملوش شغل بره او ملوش طلب بالسوق حتى لو حتى لو قعدت بعد الاي تي اي شويه تمام امتى هتلاقي بعد كده الشغل ابتدى وده يمكن في ناس في ناس لحد دلوقتي من الدفعات اللي قبل كده اتأخرت شوار في الشغل بتاعه بس في الاخر اشتغلوا وفي ناس لحد دلوقتي من الدفع الحالية ما اشتغلوش لسه في ترينينج وكده فهي العملية كلها انت اللي بتحدد انت عايز ايه يقول لك فين تمام لو انت حاب حاب الدزاين وحاب ان هو يكتب خود بس بصفة قليلة انت مثلا ب... عندك قدامك حاجة من دلتين يا مولتي ميديا يا اي ليرنينج بس الفرق ما بين الاثنين في الاخر بيبقى ان e-learning بياخد التكنولوجيس والكونسيبت بتاعة ال e-learning تمام وازاي عمل e-learning برودكت او e-learning وبسايت تمام من ناحية الكونسيبت ومن ناحية الديولوبمينت بتاعها ومن ناحية الدزاين بتاعها ومن ناحية الداتا نيز اللي هتشير الكورسات دي تمام فبيبقى كده عامل زي الخلاط فيه كل حدا انت عايزه تمام الناس اللي حبه مثلا ديزاين بطريقه طريقة كبيرة بيبقى قدامهم مالكي ميديا ومالكي ميديا دي هتلاقي مالكي ميديا دي هتلاقي آآ إلهام بس يا ريت لو مايك ألو الهام, إلهام بس المايك كان ميوت في علامة ميوت فوق مايك كده ده وغنبها ميوه صاحما تكي عليها بس ميوه صاحما تكي عليها فوق تعسبوك ماركس تكي عليها رسك انا عملت لها ميوتل حد هي مثل ميوتل المايك تمام فلو بنتكلم عن حد حدوى الدزاين اوي انت قدامك مالتي ميديا ومالتي ميديا ده فيه كل الابليكيشنز اللي انت تقدر تعمل ديها الدزاين بتاعك زي سي ريدي ماكس البيارس الادوبي فوتوشوب الادوبي انلسفريتور الادوبي اندزاين تمام بتبقى طالع الفيوريتي الاولانية ليك ان انت طالع ديزاينر. و... والمفروض تبقى طالع بتعرف تكتب كود عشان لو طلب منك ده ده بالنسبة للناس اللي هي بره الكليات بتاعت هندسة او حسابات ومعلومات لو اتكلمنا مثلا عن ادراك بتاخد هندسة بس وحسابات ومعلومات بس هنتكلم في نتワーク سايبر سيكوريتي جي إس إن بادد وميكاترونكس الخمس الخمس أقسام دول ما بياخدوش حد من بره الكليات دي تمام لانهم بيبقوا عايزين حد حد متخصص شوية تمام لو كلمنا عن النت ده في دراسه النت ورك الانفراستراكشر والنت سيستم ادمنستريشن بتاعتها السكيورتي هاو تمام جي اي اس انا معرفش معلومات زيادة يعني زيادة ان هي الحاجات الخاصه بالمابس والجيو جرافيك انفرميشن سيستم بتاعت الابليكيشن زي جوب الماب وال وال وال والويكي مابيا والحاجات دي تمام امبيدد وميكاترونيكس عشر ممكن ترد عليهم في السؤال ده تمام طب لو حد عنده يا جماعه في الميكا او في الامبيدد اوكي عشان انا ما جايش على تانية طب بصوا يا جماعه ريت لو حد عنده سؤال في هيك او الامبيديد يبعته لي برضو برايفت وهنجاوبه بعد ما نكمل بيت الاسئله تمام عشان بس صبري يفضل معانا يعني فايق كده انا تعبان انا انا انا المفروض كنت خدت نصيحه حاتم وشربت انسولين معلش ان انا عماله اقل صوتي اهو ماشي مش مش مش طيب بصوا صبري احنا ملك بتسال بتقول لو هي عايزه تعرف في السنه دي في بايو انفورماتكس ولا لا تسال مين عشان ده اصلا مجالها فمش بايونتكس تروح تاك تاني بايونت هو الاي تو اي مقدم تم الاكاديمكس بتاعته حاجه اسمها بايونت بايوميديكال سيرتيفيكت تمام دي ممكن تسالي فيها والرابط بتاعها ثواني هاديه وممكن تتصلي بال بالاي تو اي وتساليهم اذا كان القسم ده هيفتح السنه دي ولا لا ده التراك بتاع البايو بايوميديكال سيرتيفيكت السؤال صبري و... وهم هيجاوبوكي أحسن مني يعني في الموضوع ده تماما صبري أه. السؤال اللي صبري هو في سؤال يقول عايز يا بس التأسين بتاع 3 شهور بتاع الـ يعني 3 شهور 3 شهور و شهور الأخينية. في السريع كذا. ماشي الاول هبتدى بقسم بالرغبة بتاعت وير انجنيرينج وأنا, وانا ما بسمهاش تراك وما بسمهاش قسم هي رغبه وبعد كده انت بتدخل القسم بتاعت منها تمام الرغبه دي زي ما قلت تحتها زمن اقسام الناس في, الأول في اول ثلاث شهور اللي هو الموديول الفونديشن موديول بيبقوا مع بعض بيدرسوا 14 عشر كورس كلها حاجات fundamentals نفس الكلام بيحصل مع التواء نتورك بيحصل مع التواء سايبر سيكوريتي، بيحصل مع التواء مالتي ميديا بيحصل مع تواء جي اي اس بيحصل مع تواء ميكاترونيكس كلهم بيدرسوا الفونديشن موديول ده تمام بتفضلوا مع بعض في وير انجنيرنغ مثلا بتفضلوا مع بعض ثلاث ظهور كله مش عارف هو هيروح فين إلا في الاخر بقوا على حسب ما هو هيحدد تمام بتدرسوا فاندامنتلز في الداتابيز وفاندامنتلز في الاوبريتنج سيستمز وفاندامنتلز في النتورك وبتدرس حاجات في السوفت سكيلز زي كوميونيكيشن سكيلز وبتدرس بريزنتيشن سكيلز وبتدرس كرياتيف ثينكينج وبتدرس حاجه ثالثه حاجه رابعه انترفيو سكيلز وبتدرس حاجة تانية خمسة حاجة اسمها innovation تمام دي بالنسبة لكورسات soft skills في كورسات administration بتبع على ويندوز 7, ويندوز 7 administration وينكسي سولارز administration بتبتدي تدرس حاجات related بالsoftware engineering زي software engineering كconcept وزي, وزي بعمل software engineering بعمل software development ومثلوجيات بتاعتها وبدرس حاجات آه development آه زي بدرس C وبدرس C++ وبدرس data structure بالنسبه انت بتتكلم كده في, في الـ structure programming لو بتدرس C++ انت بتتطبق من خلالها الـ Concept بتاعة الـ بتدرس Data Structure بتدرسها برضا على C++ تمام وبتدرس الـ Algorithm الخاصة بالـ Data Structure بتاع الكمبيوتر انت اللي بتدرسه في أول ثلاث شهور بعد كده ان شاء الله كل واحد بيروح للإبتراك اللي هو عايزه في آخر الثلاث شهور دول وانت بتمتحن آخر مادة فيهم بيوزع عليك ورقة كده يقولك ابتدي رتب التمر الرغبات بتوعك على حسب ما انت عايز طبعا. فزي ما انا قلت في الاول الرغبات دي up to you انت اللي بتقول انت عايز سروح فين انت لو راجل حابب development فانت قدامك حاجة من التلاتة دول بيور development قدامك ياس دي صفت وير development والاس دي ده جواه تلات راكات بروفيشنال تراك، uh, okay وجواه حاجه اسمها الbusiness intelligence والreporting تراك وجواه uh, gaming وموبايل ديفلوبمنت تراك والاس دي عموما بيترجت الحاجات اللي هي بيترجت الديفلوبمنت على الدوت نت فريم ورك انفايرمنت اوكي اللي هي الحاجات الخاصه بمايكروسوفت من الاخر uh, لو اتكلمنا عن جافا القسم ده بيبقى عليه ضرب نار هو software development وضرب نار بمعنى ضرب نار يعني بيبقى اكبر عدد مقدمين بيبقوا في, في, في القسمين دول وجافا بيبقى فيه تراكين تراك اسمه enterprise وويب application وتراك موبايل application وتراك اسمه موبايل application وإن لو حد عنده أسئلة في الجغة بالذات يسأل أمت وهيبقى فاضي معنا يا جماعة الآخر عندنا إيه تاني طيب أنا أشعب بس قادي عشان أنا بس أتقطع بصراحة ايوه صبري انت رحت فين؟ بصاره هما قسمين بيبقى عليهم تقديم قوي يعني في سوفت وير منت اللي هو اس دي وجافا ثاني زي ما صبري ايه صبري قال اللي هما الاس دي وجافا بيبقى فيهم كتير قوي يعني ام باك يا جماعه بصوا يا جماعه بالنسبه بقى لجافا فيها تراك يعني جافا وسوفت وير ديفلوبمنت واوبن سورس الثلاث اقسام دول انت بتاخد فيهم بيور ديفلوبمنت انت بتطلع راجل ديفلوب ديفلوبر في الاساس بغض النظر عن الانفايرومنت اللي انت هتديبلوب فيها سواء هتديبلوب على الدوت نت او هتديبلوب على جافا او هتديبلوب على الاوبن سورس تكنولوجيز زي الروبي والبايثون والبي اتش بي كل بيرلو الكلام ده انت في اس دي زي ما قلت بقسم ده الناس بتبقى قاعده مع بعض لحد اول تسعة سريع كده وبعد <سؤال> كده كل <سؤال> واحد اختار التراك اللي هو ميالي لو في حد حابب يلعب مع الموبايل والجايمينج بيختار موبايل و جايم تراك جوه اس دي لو في حد حابب البزنس وحابب ان هو يطلع بزنس ريبرت وي ويشتغل تفلو من ناحية البزنس هي هيختار البي اي تراك لو في حد حابب ان هو يشتغل ديسك توب ديسك توب ابيكيشن و share point يبقى احنا بنتكلم في ال في the professional ده بيطلع بيطلع لك كذا كارير بروفايل ممكن تطلع من خلاله ابليك ديفلوبر developer على دوت넷 او ويب او ويب developer عن اب نت او developer تمام mm -hmm. لو ال sd وال وال sd game والموبايل track بتطلع من خلالهم ابليكيشن ديفلوبر بارباردو وبد ديفلوبر وبتطلع موبايل ابليكيشن ديفلوبر او جيم ديفلوبر تمام لو اتكلمنا عن بي اي مبريد. بي اي باشا معلش بس عادي عشان في ناس ما سمعتش بس <تصفيق> <تصفيق> ماشي يا باشا بصوا اس دي تاني اس ده قسم جوه سوفت وير القسم ده فيه 3 تراك التراك الاولاني اسمه بروفيشنال بروفيشنال تراك والتراك الثاني اسمه جيم اند موبايل ديفلوبمنت تراك والتراك التالت بزنس انتيليجنس اند ريبورتنج تراك تمام اول 9 اسابيع وانت في القسم بتاع اس دي بتدرس حاجات موحدة مع بعيد زمايلك سواء اللي عايزين يخشوا جيم او بروفيشنال او او بزنس تمام انتوا كلكم في الاول بتدرسوا حاجات كده عامة تمام وبعد كده بتبتدي امتى تختار القسم اللي انت ميال ليه فلو انت واحد بيحب الجيمنج والديفلوبمنت بتاعتها والموبايل والديفلوبمنت بتاعه هتختار الـ الـ الجيم والموبايل ديفلوبمنت تراك اوكي لو انت راجل بتحب الديسكتوب ابليكيشن وحابب تشتغل ناحية الويب والشير بوينت تمام هتختار البروفيشنال تراك والبروفيشنال تراك زي ما انا قلت بيأهيلك لثلاث تلاتة كارير بروفايل اول كارير بروفايل بتاعك بيبقى انا بصراحة مخنوق من انتر ديورت شانل واسكن نكتد الكلام ده عشرية اصرف بقى فكرة انا حاولت اشيلها من نكتشن فخنيتني برضه انا جالي انا جالي يا جماعة كمية كمية حاجة يعني كمية هسس في الوقت ده ادي فلو واحد خرج واحد دخل فانا عمال يحصل الى انترابشن صبري صبري, صبري, صبري قول يا باشا بس خش ستاني اوشان تمام نوتوكيشن نوتوكيشن ده فوق حاجة كده فوق خالص في زي اتنين ساهم التحت كده مكتوب حاجة تمام اوكي او بتنوتد يعني انتخلي بقى بلينو ساهم بلينو. بلينو اوكي بس شكرا شكرا هيقولك ايه حد بقى طب حد يطلع بقى حد يخرج تاني للشانل بتاع بارجند ولف خلاص استحمل صبر استحمل طب حد يجرك طب ماشي حد راسه اطلع كده عش لما شيء فان حد يطلع بس حد يطلع و يخرج تاني مع الاشي كمان كده مقره رامي رامي يطلع بس عرض روم ثاني كمان <تصفيق> خلاص خلاص كده ما فيش عندي مشكلة كله يدخل ده هو عندي بيكمله كده كده ما ما فيش حاجة الحمد لله ماشي ماشي ماشى صبري سؤال الدنيا ولا انت لسه ما لا انا بس هكمل الناس اللي بتسال على الاس دي تمام وبعد كده يا جماعه الناس اللي حابه بتخش بروفيشنال البروفيشنال تراك